وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفُ الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ أُنَايَاتِهِ الْجَوَارِفُ الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ بِيَشَأْ يُسْكِنُ الرِّيحَ فَيَظَلُّ النَّرَاكِدُ عَلَى ظَهْرِهِ بِيَشَأْ يُسْكِنُ الرِّيحَ فَيَظَلُّ النَّرَاكِدُ ان في ذلك لايات لكل صابر شكوا ان في ذلك لايات لكل صابر شكوا او يوبكهم بما كسبوا ويعفوا عن كثير وَيَأْلَمَنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن حَصِيرٍ وَيَأْلَمَنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم إِلَّا حَصِيرٌ فَمَا آتَيْتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وما عند الله خير وأبقى للذين والَّذينَ يجتَنبونَكَبَ إَِإِثْمِ وَالْفَواحشَ وَإِذا مَا غَضبُهُم يَغفِرون والَّذين والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها وجزاء تمنعف واصلح فاجره على الله تمنعف على الله انه لا يحب الظالمين انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فالائك ما عليهم من سبيل ولمن فَوَرَبِّكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ تَأْلَئِكَ مَا عَلَيْكُم مِّن سَبِيلٍ إِنَّ الْمَسْجَدَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِنَّ الْمَسْجَدَ عَلَى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 ومن يضل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى